فجعلناه هباء منكورا لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة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 مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن امضبطوا في صفوف المصلين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني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 كنا له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامه ومن ضيعهم فلا يلومن الا فلا يلومن إلا